واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلاً وأسأل الله الحليم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه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 والشجر على اصبع وسائر الخلائق على اصبع ثم يهزهن ويقول انا الملك فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر وقرأ النبي قول الله تعالى وما قدر الله حق صدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه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 انك تزعم ان الله ارسلك انظر الى هذا الخطاب الشديد لقد اتان رسولك فزعم انك تزعم ان الله ارسلك فقال صاحب الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم صدق اي صدق رسولي انظر الى هذا الاعربي الفقيع فقال للنبي يا محمد فمن الذي خلق السماء فقال المصفاء الله فقال الأعربي فمن الذي خلق الارض فقال المصطفى الله فقال الاعربي فمن الذي خلق الجبال وجعل فيها ما جعل فقال المصطفى الله فقال الاعربي الفقين فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل آه الله ارسلك فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم نعذر. الشاهد من هذا الحديث ان جواب النبي على كل هذه الأسئلة.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 هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغنى الله هو الاسم الذي ما تعلق به ضعيف إلا قواه الله هو الاسم الذي ما تعلق به مظلوم إلا نصره وآوى هو الاسم الذي تستمفر به الرحمات. هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات. هو الاسم الذي تطال به العترات. هو الاسم الذي تستدفع به النقم. هو الاسم الذي طامت له به الارض والسماوات. الله الله الله, الله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 إن قلت بأن القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره حديث عن الإيمان بالله زل جلاله والقرآن الكريم يخاطب ساكن الصحراء وساكن البادية وساكن القرية والمدينة ويخاطب عالم الجرة وعالم الفضاء لذا فإن أعظم أسلوب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 إن نظرة فاحصة متأنية إلى السماء في ليلة صافية تملأ القلب بالرحبة والعظمة والخشوع لذ العظمة والإبداع والجلال. إن بلاد الألف. إن بلاد الألف.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 تبقى. انظر انظر انظر الى هذه النجمة الوحيدة التي انفردت بعيدا بعيدا وحدها في افق السماء وكأنها عين طفلة جميلة تلتمع بالبراءة والصفاء ثم انظر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 لقد قال رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك قال لقد توصلنا بعد عديد من التجارب والدراسات أن هذا الكون كان نتيجة عملية خلق مبدعة نعم إنه كتاب مفتوح يملأ القلب بالإيمان بالله وبمعرفة الله تعالى الشمس والبدر من آثار قدرته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والقوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسطرهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه لو ترك القمر أيها الأحبة في الله لو ترك القمر مدارة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 وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه لا يقول وجعل ما فيها جنات من نخله وأعمابه وفجرنا فيها وفزرنا فيها من العيون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 انظر لتلك الشجرة ذات الغصون الندرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة ابحث ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة ذاك هو الله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 أغلفت عليه واحكمت الاغلاق ولا تسمح بعد ذلك لاي حيوان منوي اخر ان يخترق جدارها. اسمحوا لي ان اسأل واقول من الذي علم البويضة ذلك? قسم كل آية ثم بعد ذلك تتحول النطفة الامشاج بعد تقصيب البيضة الى علقة. وسميت بالعلقة لتعلقها بجدار رحم المرأة.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 انظر الى هيكل العظمي الانسان الى عظام الوجه والصدر والذراعين والساقين والظهر سترى هيكلا عظميا وضع بغاية الدقة والتناسق والابداع ثم يكسى هذا الهيكل العظمي باللحمة ثم تأتي مرحلة الخلق الاخر الا وهي مرحلة نفخ الروح وهنا شرق عالم شهير من اشهر علماء الأجنة في الارض انه الاكسيس كاريل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 اللهم إنا نسألك أن تعيننا على عبادتك وذكرك وشكرك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك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 يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرخوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم لا تردنا من هذا المسجد المبارك الا بذنب مغفوح